Kali Oläään وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي قال لمن حوله ألا تستمع قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما قيلون اولئك الذين تنخصئ الىهان غير من المسبون شيء مبين قال فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي قال لئن ما لا حوله ان هذا لنساحرن عليم يريد ان يخرجكم يري <تصفيق> فمها كفي قر لسارن عليب فدمعه استحارته